بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اتصلافه والسلام على أسرة الأنبياء والمسلمين وعلى آله وصحبه أسمعين أما بعد قال رس الله تعالى باب الوضيعة تقول المصنف رحمه الله باب الوضيعة الوضيعة في لغة العرب مأخوذة من الوضع يقال ودع الشيء إذا ترحه ومنه قول الحق كبارك وتعالى ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَاكَ ما وَدَّعَكَ يعني ما تركك وما قلا يعني ما هجرك لأن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن فقالت الوأة من النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن نبيك إلا قلاك فأنجل الله عز وجل والضحى والنين إذا سجع ما ودعك ربك وما قلا والضحى والنين إذا سجع أرسم الله بالدهر كله لأن الضحى الذي هو ابتداء النهار فكماية عن نهار كله يشن نهار كله والليل إذا تدل هو ابتداء الليحاق ثم ابتداء الليل وابتداء اللي وابتدأ اللي وابتدأ النهار والزمان كله إما ليمن أو نهار فقال فعاله والضحى والليل إذا تدل ما ورزع ترك في حينها تركه فالوضح هو عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح صحيح نسلم وغيره ليلتهي أن أقوام عن وضعه من جمعات لا ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يقومون من الغافلين فطولوا لينتهي أن أقوام عن ودعهم يعني عن تركهم صلاة الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكون من الغافلين فلا ينتهيئون بموحبة أبدا فالقلب إذا الختم عليه وعياذ الله لو صدت عليه مواعظ الدنيا كلها لم تؤثقه شيء إن شاء الله سلامه لأنه يغلق عليه إثمان فلذلك يكون بسلم لينتين نعطوهم عن ودعهم يعني عن تركهم شهود صلاة الجنة فالوجع هنا بمعنى الترك وأما الوجيئة في استلاح العلماء فأهل العلم رحمه الله إذا أطلقوا هذا المصطلح الشرعي فيعنون في به التوكيل في حفظ نازم التوكيل في حفظ نازم ونحفظ وبعضهم يقول تصديق غير على حفظ الناء الملوكي والمحترم شرعا والألام الثقارب توكيل الغير الوديعة توكيل فإذا كان عندك المال وأربت حفظا عند شخص وقلت له خذ هذا المال وديعة عندك فقد وكلته وأقمته مقام نفسك بشغل هذا المال ورعايته وصيانه فالوديعة توكيل وتخويض من الشخص المالك للغير أن يحفظ المال فنزله من ذلك ولذلك ما تتخطيئ أن توجع إلا عندما تأتنين لأن الوديع أمانا فتفصيل الغير توكيل الغير نعم به التخيل في شغل المال نظل أن تقول له هذه مئة ألف ضعها عندك وديعة وهذا في من الذهر وديعة عندك ضعه وديعة عندك هذا كله يعتبر توكيل لشخص مخصوص لشيء, لشيء مخصوص وهو شب لما قالوا الظلماء الوديعة لتوكيل ما ينطبق على الوديعة ما ينطبق على الوكال فنابرة أن تكون الوديعة صادرة من إداء وطلب الحذب صادرا من شخص له حق أو يصح من نسبه أن يوجد ويشمن هذا البالق العاقل الذي له حقق بصوته في المال فلا تصح الوديعة من صبي إلا إذا كان مأدونا مميدا مأدونا له بالتجارة هذا مستثمر لأننا إذا أبننا للصبي بالتجارة فإن من لازم أن ننذب بالتجارة أنه يحتاج إلى حذ ماله والقاعدة أن ننذب بالشيء إذن بلا جميعه كل قلنا يصح للصبي أن يكون ممارسة للتجارة في يعمل للتجارة إذا أذن له وارده أن يتازر بماله فجل التخيط الثاني أو نحره يصح من نفسه أن يوقي ويصح من نفسه أن مود إذا كان في الحدود ما فوض إليه كما تقدمها نتبار الوكالة ثانيا ما تصح الوكالة من الجنون هذا الوديع من الجنون فلو أن شخصا مجموعة آقا ما للمشخص وقال هذا وديعة منك لم تطبق عليه حكام الوديعة وهكذا من يسوكي للسبيل وهو المحجور عليه لتذهب أو فلا فإنه ليس له حق التصرف في ذلك يليس له حق إله كذلك أيضا من يودع عنده وهو الشخص المودع عنده اشترك فيه أن يكون هاتلا وأن يكون رشيدا وأن يكون حرا وأن يكون أن يكون بالغا إلا على التصليل الذي ذكرناه فيما له بالدجارة والثبت في ذلك أنه إذا يكون يكن حاقلا أنه لا يستطيع أن يحفظ ماله فضلا أن يحفظ أموال الناس الآخرين الذي يسره ليس بأهل لأن يحفظ الوديعة ولأنه غادر فيها أن المال فيفوت المقصود من الوديعة قولهم رحمه الله توكيد الغير في شفر المال ونحن هنا وبعض الغرامات في حفظ المملوك والمحترم لشرعه مثلا لو قلنا المال يشمل الزهب والفضل وغيرها من فائل الأشياء قد تقول له عمارة وديعة عندك ويشمل المنطولات وعطار لكن قول بعض الظلماء أو غيره أو قول بعض الظلماء في التعريف الثاني أو مشترم شرعه فالقرآن مشترم شرعه وليس بمملك على القرن وليس بجزبعه فحين يقصر في الوديعة ممكن أن يقصد مصحفاً ويقصد بشخص هذا وديعة من عنده فهو ليس دماغ على القرن وليس بجزبعه كما هو مدى الطائفة من العلماء ومن أضيعه لذبني حنبلي وكرهه لذبني شاهي اندري قد قدمتنا هذا المثلث في ذلك قلنا إن الوديعة تقصد في الأموار يشكل عليها أن هناك أشياء ليست في الأموار وليست في فقم الأموار وظلنها وديعة وتأخذ حكمة الوضيعة كما نستلنا في القرآن وما في الشكرين الوضيعة مشروعة في الكتاب والسنة والإجناء أما كتاب الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها فأمر الله عز وجل بأداء الأمانات وهذا يدل أنها مشروضة كانت مشروضة عند أهلها ومن هنا قال طائفة من أهل العلم هذه الآية الكريمة أصل في مشروعية الوديعة وأصل في جواب الإيجاع من الغيب وأنه يجد على من سؤول أن يحفظ الوديعة وأن إلى أهلها كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح أدن أمانك إلى من اتمنك ولا تقم من خانك وأجمع أهل العلم رحمه الله على مشروعية الوديعة وأنه يشرأ للإنسان أن يحفظ ماله عند الغيث ويسرع له أيضا أن يقوم بحفظ أنوان الناس لكن الواجب على المسلم أن لا يتحمل مسؤولية حفظ الأنوان ومسؤولية الوزائع إلا إذا غلب على ظنه أنه يحفظ حقوق الناس وأنه لا يخاطر بهذه الحقوق ولا يدر المسلم أن يدر المصار في إخوانه فمثله من الإذاع عنده والغالب على ظنه أن وذائعه الأفضل لأن هذا خلافاً نصيحاً ومن فضائب والشكم المستفادة من شرية الوديعة أنها تعيذ على جلب المصالح ودفع المسافد والمضارح ففيها نصحة الشخص الذي يملك ماله ولا يخطيح حفظاً كما لو أن شخصاً أراد السفر وغنذا اناظن انه لا ساقه يريح النام او يتعرض للتلف فستودعه شخصا فان هذا يفتح له البر ويحقق له مصلحه بقاء النام فذلك فيه مصلحه للشخص الذي توضع عنده الوداء فانها قد تكن في ذلك من الاجر العظيم والثواب الكبير كل ما فيها من التراحم والتوافق والتعاطف لان المسلم لا يحفظ على اخيه المسلم الا إذا رحمه واحس بما بينه وبين اخيه من الاخوه في الاسلام التي توجب عليه ان نفسه اليه وان يجبل له ما يسوقه بدرخ خفقه عند حاجته من حاجة ومن ذلك الوديعة ففي الوديعة خير كثير لذلك فازداد المحفل بين الناس بالودائع فاللص سرق الشخص ياتي من الالف ويقول لي اخرج ضعها عندك وديعه الشخص الذي يدفع الوضيعة فيشعر أن أخاه أحسن إليه فينشده لأن قلوبه جبلت على محبة من أحسن إليها أحسن فينا الناس فإستعد في قلوبه فطالة مستعدة فطالة مستعدة للناس الإحسان فالإحسان يوجب محبة الناس إكرامهم من الإنسان كذلك أيضا يكون في الوضيعة فيها خير ويشبكي بالشخص الذي يقوم بالوجيعة فإنه إذا جاءه أخوه وقال له ضاء هذه مألة أمانة الهندة لأنه أن أخاه يتركه وأن أخاه قد أنزله منزله من ذي نساء للناس إذا على, على عورة من عوراته أو على حق من حقوقه على أمواله هذا يضل على منزله كبيره للإنسان ومن هنا كان من المخبش إن يخلون الإنسان هذه الأمانة أو يذيع هذه الوديعة ومن هنا كان يقول بعض الغلماء رحمه الله إنه من سلم لاعب والوديعة أنه ما خان أحد وديعة ولا خرط فيها ولا ضيعة إما عاقبه الله في الدنيا قبل الآخر وتأتي عواقبه على قصة يكون خاصة إذا كان في الإنسان الوديعة وفي حرود الوديعة فيها فإن الله يقضبه وكان العلماء نستشعرون به الحادثة المشهور الذي وقعت في زمان بن العباد أن رجل أراد حجه إلى بيت الله الحرام وكان عنده هنيان أو كمر وجمع فيه ماله وتجارة أمره وكان بداخله قطع من الجواهر رغانية أسلما التي هي مبلغ ما يملكه في حياته فجاء إلى رجل في السوق يعرفه بينه وبينه مودة ومعاملة بالتجارة فقال لأخذ هذا الكمر والهنيان أمانة ووديعة عندك ختاء حجة وأرجع فذهب إلى الحج فلما رجع الشرع له هديه من باب المكافأة فلما دخل عليه إذا بعجل يتنكر له وسلم عليه رب عليه السلام بجفاف فجلس في سوارها ظن أنه منكوب أو منكروب فقال له أو لا تعرفني أنا ما أعرفك من أنت قال أنا فلا من فلا فأنا ما أعرفك فأنفر ما رأيتها فقال له بلى قال له قد استدعت كمالي قال لا أعرف فليس لك عند الناس فحاول الرجل مرة ومرتين في حتى يأثى من فانطلق إلى الخليفة قال له مرتد رحم الله كان المرتد من أقوى الصلفاء فراثة مجهاء وذكاء وشكى إليه ما وجد فقال له اذهب لنفرة وأنهيه ثلاثة أيام وجزخ اليوم من أمام باب دكان لعله أن يعرفك أو يتذكى فلما مضت ثلاثة أعليان وقال لمن ثم عشرين بل طرد من أمام الدكان وقال لا أراك باب اليوم تجز في هذا المكان قال له إذا كان من الغد فإني داخل من السوق قال الخليه المعتدد رحمه الله قال إني داخل من السوق فإذا دخلت السوق فأمر بك فكن على مدينتك وسأسلم عليك وأنت جاهد لا تتحقق ولا تبي ولا تختيف أي شيء وأعتني ذكا ولا تعتني ثم انطلق عنك وانظر ماذا يكون من فانطلق رحمه الله فمر عليه هو بالسوق فلما مر عليه قام السوق وقعد في كل الخليفة فلما مر على الرجل سلما عليه رب عليه السلام كأي شخص يعني يناموا بيتنا فسألهم عن حال أولاده وأهله إذا به لا يتحقق على حاله لم يتغيق لي شيء فمضى الخليفة فلما مضى إذا بغضته قد أصابه الرأي ما نضر إلى ذلك لهذه الحالة أن الخليفة يسلم على رئيبانك الجوالات كانت وإذا بخلقه يسألني عن أولاده وأهله يرد عليه فاستدعاه وراقته وقال له ربما أنه نسيت من أنت قال فلان من فلان قالت بذكرت بذكرت قال تذكر قال تذكرت وذيئتي قال نعم قال له الهنيان صلى الله عليه وسلم والآسفة إذا بالخائف تتخاف من المخلوق أكثر من صوفي من الخائف فأخذ له الهنيان قال فإذا هو بعين فأخذ الهنيان منطلق يوم الخليفة وقال يا هذا الرجل وهذا ما فان ربنا يرحمه الله في بلده في صوت جدا وحذره تحذيرا جليلا هذه اخرت الدنيا واخر في الاخره اشد وارق قلنا ان يكون احد مذنب إلا الا الله له عقوبه الدنيا قبل الاخر ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من هامك يكون حتى منع الشخص أن يخون الامانه مع وجود الاديه ان الله هو الجزاء في كل انسان ومع ذلك منع أن يقابل المسيء بإتساءة الأمان لأنه إذا خان لنفسه فلا تكون في الأمان فأمرها عظيمة تقول المسنف رحمه الله رضو الوديع أي في هذا الموضع سأذكر لك جلة من الأحكام والمتائم الذي تتعلق بالودائع وحقوق الناس المشفوظة عند الغيب وهذا يشمل بين حقيقة الوديعة ويشمل عقد الوديعة وما يترضى علينا من سقوط الضمان وعدمه ومتى يكون الشخص المودع عنده ضامنا ومتى يكون أميما لا يمكنه الضمان قال رحمه الله تعالى إذا تلفت من ماله ولم يتعدى ولم يفرجت لم يضمن تقول المصنف رحمه الله إذا تلف من دين ماله ولم يتعدى ولم يفرجت لم يضمن إذا شئك ترفع هذه الغبارة تبع كلمة الوديعة أمانة ونموذة مؤلمة لأن إثقاط الضمان مع عدم التخريط والتعدي لا يكون إلا في يد الأمان وقد تكلمنا أغير مرة مسائل معاملات على أن اليد تنقص إلى يد الضمان ويد الأمان يد الأمانة هي اليد التي لا ننظمها بالضمان إلا إذا تعذت أو فرغت ما تزن بظمور بشيء لو, لو حصل شيء سماوي مثل الصوارئ مثل الأعاصيل فأحرقت هذا الشيء المده دون أن تفرّب ودون أن تتسبب في إحراقه فإنه لا رمان عليه يدك يد أمان هذا يد أمان لا رمان عليه الإنسان فيها إلا إذا تعذّت أو فرّغت وبنان على ذلك تستطيع أن تخطط الجنة تقول إن الوزيعة أمانة ولد الموجة عنده لد أمانة لا يظنم إلا إذا فرطه تعده إذا فرط يقدم معنا مسألة التفريق كل شيء له ضواره وله أمور لا بد من وجودها ولا بد من توفرها أو أستاذ لا بد من وجودها وتوفرها إذا قصر الشخص في هذه الأسلاب كلها او ذعنها فحصل الضرق يبنى الآن مثلا لو جاء شخص القديم مثل المثال القديم المثال قديم اعطاه مثلا اه ناقة وقال له اخذ هذه ناقة ودعث الهنة حل رباطها او اذا اوقت في عقل فحل عقالها فهذا تخيط وحينئذ من ذنبه الضمان ويخرج عن كونه يجب البيت أمانة إلى كل هضانه فل فلو فضر هذه الناقة لبهمه ضمنها لا نقول إنه مودة والمودة معتمد في يدي الأمانة نقول نعم يدي البيت أمانة, يدي البيت أمانة وهنا قد فرق. في زماننا مثلا لو طلوا قل هذه الصيارة وجعلها عندك ودينا لا أستحلف بركوبها ولا أستحلف باستخدامها فتجعلها عندك وديعة وتشفظها مثلا في الحرش اشفظها في منزمعه تشفظها حد جميع المكان ففضل فمن مثلا ضعها داخل الحرش فألقفها خارج الحرش فاحترأت جعل حفرة حريف احترقت فيها نقول لعن يد يد أمانه لأنهم قد فضل لأنهم أمره أن يضعها في حرز معين فمن يضع كذا في حرز قلوا هذا مبلغ عشرة ألاف لها احفظوا عندي أخذ المبلغ منه فوضع على مكتبه قبل أن يذهبوا يحفظ ويجوية أمامه لما وضعه على مكتبه جاء الثالث وصرقه العشرة ألاف لا توضع على المكتب لما توضع معدراء تفخل تفخل ماذا على الصيانة؟ هذا تفريف هو إهمان فالتفريف والإهمان موجد الضمان على المجد ونرزمه بظمام لا يقول يد يد أمانه لا أظمن نقول نعم يد يد أمانه بالشخص ألا تفرق وقد تفرق في حصوص الناس ولذلك يذلق الرمانه هذه الوديه لذلك يخزر ولم يتعدد التعدي مجاوزة الحك ويكون التعدي بالحدود سواء كانت شرعية أو كانت عرفية وهذه الحدود التي تعرض بالشرع أو بالعرف هي الغمان للوداء وتصام بها الوداء فداء وذاء عن هذا الحج فحينئذ نقول قد تعدى أو أن تصم هذا الحج نقول أيضا قد تعدى ففي هذه الحالة يكون التعد منه موجدا للغمان فإذا تعدى مثلا قالوا خذ هذه السيارة وضعها عندك نذرة ولا تستعينها فاخراص فمناء تعدى انه وضع له حجا من قلله التامينات تستعملها فستعملها. قال له خذ هذه السياره اذن لك ان تستخدمها مثلا في ذهابك الى المسجد ورجوعك ولا ان تكتب فذهب خرج بها بهذا خرج بها الى سفر قال له خذ هذه السياره وادلك ان تستفيد منها وضعتها عندك اذن لك ان منها بالشكل التي سيعبئها على المئة مثلا التي تجاوز بها المئة فتعدها وتجاوز إلى المئة المعشر خصر ثلاث والخصر حالي في أرمان إذن الوديعة لا تضمن إذا لم يتعد ولم يفرق التفريط نسب الأموار في شبه وفي ذلك المصنف الله صورا جميلة هي تقريبا تقارب سبعة أو ثمانية ومن ثلاثة إلى تسعة صور كلها يخرج فيها المودة عن كله أمين إلى كونه الظالمين ولذلك المفائل أغلبها في الوضيعة تدور حول سؤال واحد متى يكون الشخص مذبا بالضمان في العمودة ومتى يسقط عنه الضمان متى نبقيه على الأصل فنقول لا ضمان عليه ومتى نبقيه عن هذا الأصل ونقول يلزمه الضمان فليس كي يقب يلزمه هذا كله الذي يتحذر العلماء رحمه الله في المفائل الوضيعة ولما دعت اهل كلمه رحم الله هذه المسائل بحجوها بالامثله ويتانون بكل سبب من اسباب الضمان وربما في بعض الاحيان تكون هذه الاسباب يدخل بعضها تحت بعض يعني من في التعدي والتفريط تعتبره اصلا من الجريمه فان متعدا واما لا يخطئ ان يكون متعديا او مفرطا في حل هذه عقب من العقود على أصحة أطوال العلماء دلال على ذلك تكون الوجيعة بالقول وتكون عقبها بالأطوال وبالأفعال وقد تكون هناك أي أفعال معروفة عن من الاستجاب الوجيعة تكون بالأطوال يقول له خذ هذه السيارة وديعة جنة وديعة هذا الصريح خذ هذه السيارة واحفظها هذا ظلم فعندنا لفظ طريح الإيذاء ولفظ دال عن الإيذاء ظننا مثل حذر أبقيها عندك أتركها عندك في عرف ينطل عندك لكن هذا يذنع لأنه يريد الوذية تكون بالقرب فتكون بالأسعاد كل عرف بحسب إذا وجدت أسعاد وأنه نتدر مثلا شخص معروف بالوداء معروف موحف الوذاء فيأتيه شخص بحاجة منفوفة مشفوظة يعطيه مثلا صندوق يعطيه مثلا كيش مرضوظا ويكتب عليه اسمه جرس العادة أنه يحظر هذا الوجاع بمقابل فيأتي ويضعها له فهذا يعني يعرف عن طريق الرفض فهذا يتكلمه تأتي مباشرة ويعطيه الصندوق فيكتب البيانات في الموجودة على الصندوق مواقظة بالصندوق ثم يقول مثل ثلاثة أشهر دعي تكلمك في ثلاثة أشهر أربعة أشهر في مئذ النعنى فأنا هو دون الطالب يريد أن يسافر إلى أهلهم جرت العادة أنه يجمع متاعا في السكن يقول لا دعون نحي ما عنده ثم يذهب ويضع في مكان معد نعرف ان هذه الأفعال ذهبنا على اللقاء فإما يكون يكون تكون نعرفة الإيداح عن طريق الألفاظ طريقا كان او غير وإما يكون يكن الاداء معروفا بالاسعار كل اسعار تجدر ان ينظر الى الاقوار كما غيرنا في مساله بيع المعبر طيب عرفنا ان الوجيعه يقوم ان الايجار او قال او وديعتك هذه للسياره قال قبل في زماننا قل لهم لا تشيل هم لا تضع إدارة شيء تبر كلها الشيء ان كل الحروف بها للدلالة عن الرغاية فلما تم القبول يريد السؤال هل الوزيعة تعتبر من العقود اللازمة التي لا ينبك الطرفان لا ينبك أحد الطرفين الوجوع عنها إلا زلد الطرفين معا أم هي عاقب جائز تقدم معنا مثل في الفقود الجائزة والمازمة هي أول البيون المثال التي معنا اليوم لو جاء شغل وضع طيارة شخص وقال له هذه الطيارة وبيعة عند الشهرة ثم بعد يوم يومين جاء وقال أعطينا في الارض هل يقول له لا أنت استجع وضعت وضعت وضعت الوضيعة ما ترقى إلا بعد هذا معنى النزوم فلا يملك الرجوع إلا إذا رضيا مثل البيئ البيئ إذا تملك الطرفين ما يملك أحد الرجوع إلا إذا رضيا الطرف الثاني فهل الوضيعة لازمة أو جائدة؟ الوضيعة من الغفوض الجائدة من الطرفين يعني سواء ودع صاحب الوديعة أو رجع الشخص الذي تكفل بالوديعة فأنت ودع شخص وقال لك خذ هذه السيارة وضعها وديعة عندك شهر قلت قبل ثم بعد الساعة فرح لك فرح قلت فرح ما هو خذ السيارة وردتها من حقك ذلك يعني ليس بموزن في عقل الوديعة إن حقل الوديعة ليس ببادة وإنما هو من العطود الجائزة للطراف للموجه والموجه ذلك الذي يتحدث هنا بيه. إنما يكون مضمون الموجهة يكون الموجهة بأن يقوم بالوجهة بفقوقها وواجهاتها كما يتحدث إن شاء الله تعالى من أحكام الوجهة وجود الشغل والرعاية والقيامة على الموجهة فيقوم بشغل مال أخيه نسلم رعاية على الوجه التام ويسرتب عليها أنه لا يضمن لأن يده يد الأمانة الحكم الثالث أنه يجد عليه دفع الوديعة وردها إلى صاحبها متطلبها يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها ودفعها إليه متطلبها ويلزمه حسبها في شرث مثلها ويلزمه أي الموجة حسبها يعني حسب الوديعة في شرث الحرد دائماً يقوم صيانة الشيء وبقاية الشيء الحرد راقم ينزل من الأشياء مثلاً السيارات يكون لها شرد الدراء لها شرد الأموال لها شرد كل شيء له الحرد الأموال لها شرد مثلاً في الصناديق المقفلة الخزارات الحديدية التي فعلا تحفظ النام بإذن الله إذا وجدت لكن ما يمكن أن نكون الحرب الأموال أكياس الورق ما هي أحد يأتي ويضع في البيت في كيس ورق يعني أكياس الورق لا ليس بحرب للمان ولا بحرب للمان كذلك يكون الخرب للدوار ذريبة ذريبة الغنب الذقر وضعي يرائي لها وقف على هذا من المثال يجب على المهدع أن يحفظ الوديعة في شرد نفرها فلو أعطاه ذهبا فشد الذهب الخدام من الشديد أو شرده في صندوق من الشديد المقفل فأخذ الذهب ووضعه في صندوق الحديد المقفل واحتافأ فوضعه في داخل الدار إذن لغدا يكون هناك وعاء يحفظ المال ويكون المكان الذي يوضع فيه مال أمينا فجاء شخص وسرق ذلك المان اعتدى عن البيت وسرق هذه الخيانة أو سرق هذا الصندوق لا دون عنه ليس عنه ضمان لأن هذا لا يدونه ضمان لأنه ورع المانة الذي هو الذهب فيه شرب فيه وهو الصندوق المغفل في مكان الأمين في داخل البيت لكن لو جاء ووضع الصندوق المغفل أمام المان أمام ذلك فهذا يعرضه بسرقه يقرغه للأخر حين ايدك وان وضعه ان وائ لكنه لم يبق رك مكانه المامون الذي يمكن ان تكون محصورا به اذا وضعه في زماننا لو لو كان هذا اعطاه سياره وقال له خذ هذه السياره ضعها لك ويره السيارات تحتفظ في جراج لها مخصوص فجاء وضعها في جراج جراجها فلا عليه جراج لو حصل شيء أو ضرر احترق ضيطه بدون تعدل منه فاحترق ضيطه احترق السيارة وأنه يجرب عليه ولم يمكنه اخراجه فإنه يجب لا ضمانه عنه لأنه حضب السيارة بحضب ولم يتعده ولم يفضل فلا ضمانه عنه يجب عليه أن يحضب الوضيع بحضب السيارة بقي السؤال لو اختصنا اثنان هو المودة والمودة الذي يصح من الوديعات وقال له فضر حيث لم تحفظ وديعتي في حذينتها قال المودع بل حدثت وديعتك ولا ضمان عليك واختصنا عند القاضي ماذا يفعل القاضي يسأل أهل الخضراء عن هذا الشيء الذي كان فيه الوديع هل هو حذين فيه العلم ولذلك هذه المثلة تتفرع للقاعد المشهورة عند العلماء وهي أحدى القواعد الفقية الخام العادة المحكمة وهي الوجود إلى الأعراف في الأشياء فواء بقيم المختلفات أو في الشديد ولكن لذلك يرجع إلى أهل الخبرة ويقال هل شد الزهر مثل هذا؟ هل السيارات تفرض في مثل هذا؟ هل, هل الخطف تفرض في مثل هذا؟ فإذا جرى الظروف مثل هذه الأشياء التي وضعت فيها الوديعة شد من مثلها فإنهم لا إذا يمعينه صاحبها فأحردها بدونه ظنه هذا السبب يعني تفريع لما تقدم هنا قراءة تسعة أسواب ممكن بعضهم يختصرها وبعضهم يفصل فيها فهنا سيقرأ التفصيل بالنسبة للشد يجد الضمان على الشخص الموجة إذا لم يحفظ وديعه إلى القفطرة في حلب الوديعة التقصير في حلب الوديعة هذا السبب الأول التقصير في حلب الوديعة يقوم بالرجوع إلى العرف كما ذكرنا ويقوم أيضا التقصير بمخالفة صاحب الوديعة في معينه فقد يقوم مثلا هناك مثلا كيلو من الهب قالنا وهذا أخيره باع الوديعة قال له سأشمدك قدمك الشبرة قال سآتي الأبشار أخذ منك إذا قال له خذ وديعة عندك وذكث صاحب الوديعة نرجع إلى الورف نرجع إلى الورف نحكم إلى هل وضعها يشدني في عرفاً أو لا إذا قال له خذ هذا الكيل من الذهب وضعه في صندوق الدكان الرجل الذي عنده في هذا اللعين بعده عنده صندوق الدكان وعنده صندوق في البيت فقال له وضعها في صندوق الدكان فجاء ووضعها في صندوق الدكان فاحترط الدكان لا لا لاелю لا لا لأنه, لأنه التزم بالتعرض الذي عينه له صاحب الوضيعة فأصح صاحب الوضيعة هو المسؤول عن وليه لما قضعها في صندوق الدكان وضع الزقام الاختراق لا ضمان في النحن، لا في تعديل سنحل تكان، فإنه لو قال له ضعى في سنقة تكان، فذهب وضعى في سنجوق البيت أو ذهب وضعى عنده في, في فزنة النزرع أو خارج النزينة في مجرد مخالفته لأنر صاحب الوديعة إلى ولذلك ينبغي أن يتقير بأم صاحب الوجهة فقال الله فإن عينه صاحبها فأحرجها بدونه ضرور فإن عينه يعني عين الشذف فأحرضه يعني أحرض الشيء المرار شذفه وقيام عليه في فيما في غير يعني غير المكان الذي أمره به لكن هذا الغير ينقسم ثلاثة لها أكثر إما أن يكون مثل الشجد الذي يطلب منه وإما أن يكون أفضلا منه وإما أن يكون أدنى فلو قال له مثلا قد هذه محذب وضعه بسندوق مهن خشف فذهب ووضعه بسندوق حديث إذن عين صاحب الوديع فوضع الموجب فيما هو أفضل من معين هذه صورة الأفضل نمر هنا بعض الصندوق الحديد خشبي ضعون الحديد بقى في صندوق الحديد, الحديد. الحديد عند الدكان من نوع ضعيف وعنده صندوق من من دقيق عنده اكثر واضمن وايضا حديد الذي في اجد وهنا يكون افضل واجد من جهه المكان ومن جهه الحل كذلك يكون دون الحديد دون اثر وضعه في الصندوق حديد وضعه في من الخشب فلو في وضعها في البيت أو في الدكان والخطر الذي في الدكان أشد من الخطر الموجود في البيت ففي هذه الحالة يكون الحبد الذي اختاره أقل وضع يكونون مثلا ومساويا كما لو كان الضر موجود في الدكان فالضر الموجود في البيت واحتمال الضياع من نجوز الدكان ووجوده في البيت بنسبة واحدة والصندوق الذي ولعها غوطي في الصندوق الذي قال وهذه الدكان مثله لنزل نوعه وضعه حينئذ يكون الضمان بالنزل فإذا إما أن يحرزها فيما هو أضمن وأحفظ وإما أن يكون حرزه دون دون ذلك وإما أن يكون حرزه مساويا من فإن كان طلب منه شرزا معينا فأحفظ في نفله أو أفضل منه طلع الضمان إذا أحرز في نثله أو أفضل منه قالوا لأنه لما أحرز في نثله وفق قوة ولم يخاله ودل على أنه لا يسأل وكان بذلك غير متعد ولا مفرد لأنه مثله لا فرق بينهما يسأل له هذا المحيي في وضع عزيز لكن لو أحرز في هذا خلال يكونوا مفرطا ويلزمه الضمان فأحردها بدونه ضمن وبمثله أو أحرد ثلاث وبمثله بمثل ماء من ربي نساوي الله بمثله أو أحرد يعني أقوى حفظا وأكثر قيانة كما نقال ضعها في وعاء من زجاج وعاء الحديث أبلغ ورعاه الحديث هذا لا شيء من الحديث أفضل لا. ويمقطع العلبة عن الجاربة بغير طول صاحبها الله هنا التضيئ سبب الثاني التضيئ للوجيه التضيئ الوجيه يضيئ أكلها وعلاجها ودواءها لو قال له خذ هذا الفرص وديها تنهيك أخذه منك بعد شهر أخذ الفرص فقطع عنه الطعام ثمات الفرس. او اصابه الهدام. لم يقطع كل لكن كان طعامه ربيعا. فمرض الفرس او قليلا فهزل الفرس فان في هذه الحالة يضمن. في هذه الحالة يضمن. لكن لو قال له صاحب الفرس اضحنه كل يوم مثلاً نوع كذا وكذا من الطعام سواء كان فرساً أو خحلاً أو ناقةً أو شاثاً قال أفعل مثلاً شيئاً من الشعير أعطيها مثلاً كل يوم هاتان الشردان أعطيها نعطيها ضع لهنا صعيم من الشعير ثم بعد ثلاثة أيام قال ضع واحد فأنقص الطعام لكن بإذن صاحب الوديع إذا أذن له وقال أنقص الطعام فإقفع عن هذا الطعام فإنه في هذه الحالة لا ضعاً عنه لكن السؤال لو قال له لا تطعم البهينة لا تطعم البهينة فهل من حقه أن يفعل ذلك؟ الجواب إذا قال له لا تطعم البهيناً يقول له هذا محوراً لأنه تأريض للحوار وإستاذ في الأرض وهذا لا يعلم ما أنه يجبين أن الإستاذ في الأرض إهلاك الدواء لو كان يجب تذكيتها وذبحها مأه لك إذا الخبث عنها الطعام ما تصارت نيسا لن تذعبها وهذا لا من إباعة الناس وقد نهى الله عن إباعة الناس فهل يطيره؟ وانجراره أنه يقول له إما أن تأخذ وديعتك إما أن تأخذ وديعتك أو تسحلي بإطخانه أما أن يطيعه ونعطيت الله فلطعت المطلقين ونعطيت خارجنا وإن عين جيبه فترفها في كمه او يده ضمير وعكسه بعكسه هنا السبب الثالث يتعلق بالتعيين المخرب يعني بقدر ما يجعل هذا السبب هذا السبب الاول الذي ذكرناه واحدا لكن بالحقيقه يعني ذكر العلماء انخلق الكب من جيب لان الجيب احضر من الكب من كان يضع الاشياء في احميه فاما الكب ليس في في الجيب الجيب احضر واحضر وبذلك يقول أنه قد تفقط من هؤلاء الأشياء في خلاف البيب لأنه يحبط الأشياء الأحفر فلو له ضعها في كمه أعطانه شيئا ما قال ضعه في كمه فوضعه في بيب فالبيب أحفر حين الله ربما عليه للفرق ولو قال له ضعه في بيبه وضعه في كنة. أو صرف او فقط وثنى انهم يضمن لانه خالف وحين اذا يقدمه ضمان لوجود المخالفه هذه المخالفه تتعين الى اي صاحب الوديعة مكانا او سده وجب عليه ان يسدد الى منو صاحب المال وهو اقرب للمال واقرب بطريقه عدم هذه جدا وهو المخالف فاذا خالفه ضمن في بعض الاحياء قد يكون يعني وضع الشيء مثلا في يد أشفر من مضعي في جيلي. مثلا يقول لو هذا الشيء ضعه في جيه فوضعه فالوضع في, في جيه قد يكون مضمي للهلال أكثر من يديه مثلا لو أعطاه بيضه بيض جاي فقال لهم داعه في ايه باعه بيضه لو وضعه في جيه وجاءه اللحن انكسر فوضعه في جيه من مضعي هذا في اليد في اليد يمكن أن يحذر هذا من المرسال ليش يكون لما أخرج كنا لأن أغلب الأشياء في الشفظ في الجيد أقوى من شفظها في اليد والكفظ وعلى هذا فإنه لا يمكن أن توجد في بعض الأشياء التي يكون المخالفة فيها في اليد تكون من حظ الموجة وتكون في اليد أكثر من وضعها في الجيد نعم وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لن يقوم هنا سبر آخر وهو صرح الوديع ننقلها من جندي إلى طرف تاني يعني غير الموجه وغيره هو نقلها من نفسي إلى شخص تارف عنه في هذه الحالة نشيد القصر ما لا نقول وجع مثل راس المقال بشده لكن قد تأتي ظروف وقد تأتي اخبار ينقل فيها الوجع الى الغير ويكون ذلك اصعب واشد وامكن لرعايه الوجع فإذا دفع الوجع الى شخص ثاني وكان الشخص هذا مما يئس هو على ماضي من هذا ان الله عنده امواله فانه منزل من عند شك هل مساله أن الشخص المودة إذا جاء شخص يقول لقد ودي عندك وديعتك عندك معنا أنه منزله منزل فنسل ولذلك يصدق في قوله ويؤتمن لأنه ما في أحد يؤتي فيارتك وما لألا للشخص من يمنزله منزل فنسل ومن هنا قالوا المودة أنيما فإذا أعطاه فيارتك أعطاه المخزن أعطاه أي شيء يدلك من أملاكك وقال ضعر من بكاء وديعته معنا أنه منزله منزل فنسل لحدي وطيانه فإذا نزله نزلة نسله في شفره فإنه إذا قام هذا الشهر لنقل شفره إلى مكان هو يعمل بهذا ويحفظه من نسله كانت النسابة المجعنة لأنه رضيه متسلقا على ماله لذلك فعض العلماء يقول تسليق الغير ألحظ المال فتضمنت الوضيحة التوكيل والتفليل وبناء على ذلك فهو إذا أكبر غيره هو وكان ذلك الغير يوكل على مانه هو بنفسه فقد رجعني أخيه الناس. وحين ما رجعني وحين إنه يكون نظل ما لنقل الوجعة من الشجل يماثل الشجل الذي أمره بوجعاته فانتقلت من عنده إلى شخص نظل نظل نفسه ونزله منه نفسه من لتنفسه فراء ضمانه أو إلى شخص من عادل صاحب الوجعة يضع أمواله وحده يدع عنده فإذا نقل عليه نقل الوديع الزائلي رغم عنه نعم. وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جاهدان وعكسه الأجنبي يعني شخص أجنبي الأجنبي هنا أصل المجانبة بالمعنى البعد وما بالجانباء تطلق بالمعنى الطرب تطلق بمعنى البعد تقول فلان من جنبي يعني قريبا وَفُلَان مُجَارِبٌ مِنْهُمْ بمعنى أنه مُجَارِبٌ مُكَعِبٌ عَنِي ومنهم جَنَابَهُ لأن تُعِدَ الإنسان عن الصلاة والقواصل البيت لكل مسجد إذا تلفث ذلك فهي من الأرض ذلك فالأجندي العلماء من الأجندي الشخص الذي لم يُضمر لما تأخذ وضيع سيارة أو الأرض تقول له هذه الأرض وضيع هذا السيارة وضيع المنزل هذا المنزل وضيع المنزل ف أنت قد حسدت الشخص الذي يوجع عندك الذي يكون عنده الوديعة فإذا طرق الوديعة إلى طرق ثالث فهذه أجندية بنفسه يعني بالنسبة لكم هم متعاقدين قطرق ثالث أجندية كل الناس يعني من غيركم هات يعتبر كل واحد منهم أجند لما ليس بداخل هداف العقب فهو أجنبي بهذا النال لكن إذا كان هذا الأجنبي تضع عنده مالك وتأتمينه على مالك وتضع عنده فالأشياء التي تهمك تهمك فأنت قد نزلت وضيعة أخي فنزلت وضيعة ولا أشكاك كما لو حضرتها عندك وهكذا لو كان الأزمي يأتمينه راح بالوضيعة ما خلصت كأنه إذا وضعت الوضيعة عندك حضرتها على الأطفال وإذا اضطرفتها إلى من توجي عندك أو اضطرفتها إلى من يوجي عندك من موضيح صرفتها إلى جهة لذل الجهة التي وضع فيها صاحب الوديع فإن خرجت عن هذا المكان الذي ذكرناه الذي هو أنت الموجة ومن يأتمنه من صاحب الوديع ومن صار أجنبيا فإنه يجب عليك وما هو وهذا الأسلوب قال أن يصرفها لأجنبي ومن هو الأجنبي الأجنبي هنا هو الذي ما تضع رجائح عنده ولا يضع الصاحب الوديع يعني لا أمن على وضعه لا من المودة ولا من المودة في هذه الحالة يجب الضغط قال رسول الله وعكسه له نبيه وأحاكمه وعكسه الأدنبي والحاكم كالقاضي لو جار وضعه عند القاضي فإنه يبنى لأنه لم يمر برضعه عند أدنبيه والقاضي أدنبيه إنه له لا يعانى على أموال الناس لكن الشر أن لا يكون يعني متدخل لا يكون هذا على سبيل حقوق الناس نفسها فالوديع حق لصاحبها ويحفظها من موجد القاضي أجنبها هذا ولاية العظم في حالة خصومة ولاية العظم على أموال التي لا, لا يغرى صاحبها لكن الأموال التي عرف أصحابها والودائع التي يعرف أصحابها لا سلطانا للقاضي عليها فإذا أودعها عند القاضي في قاضي منذر منذرة الأجنبيين وحينئذ يجب الضمان ولا يقال ذاني الجهلة ولا يقال ذاني الجهلة لا يقال ذاني بضمانها إلى جهلة لو أن المهدأ أعطى سيارك لأجنبيين فتلبت عند الأجنبي ولن يأتمنوا ما هو ولا مهدأ فإنها إذا سرد وجب الضمان على المهدأ والأجنبي إن فرر وحق منها تعد يقيم المودة دعوة هذا المسجد ويطالبه في الضمان لكن لو تلفت بآلة السماوية كالمزرعة تحترق ويأتي فيه ويغرقها فإنه يجب على الأجنبي أن يضمنها بالمودة والمودة يضمنها برب الوزيعة وصاحبها هذا إذا لم يعلم أما إذا علي فإنه يضمن إذا علي أما إذا لم يعلم الأجنبي والشاكل وتدفت بآفة السماوية لأنه ما قمانها لأنه في حكم الوضيع لأنه يظن أنها مارسة فلما استودع قبل الأجنبي هذه الوضيع أنها مار للمودة فعنده يشبه تسكت عنه الضمان من الذي يردن الآن؟ المهجة سورة عندك السيارة أعطيتها هذه وقلت يا ذي قل هذه السيارة وضيعة قام الزين وأخذ السيارة وذهب بها إلى شخص لا يوجع عنده ولا توجع يعني أجندي فأخذ الشخص هذه السيارة وأوقفها في بيته ولم يتعدى ولم يفرق الشخص الأجندي لن ناقبل من ذي السيارة طبعا على أي أثنى عن أنها وليعة فعنده شبهة أنه مؤتمر لذا ما يدخل نفسه في شيء ميزيق الضبع وهو يظن أنه يملك السيارة وأضخن هذه في الشجنة من ذيها وجاءت صارق أو جاء فالس نقول هذا الشخص الأجنبي الذي يدهل الذي يدهل أنها وذيعة من عندك وقبلها أنها وذيعة من عليه لأنه لا يعلم لكن إن علمنا عندك أن هذه الخيارة لصاحبها الخناني وأما الموجع تعدى الموجع فتعدى وأعطاه إله فإنه يعمل هذا معنى قوله إن جهناك فإن علمك حاكم والأجنبي أنه صرف الوجيعة عن محلها ضمينا ويكون ضمانهنا بالمودع والمودع يضمن بصحف الوجيعة لكن إذا تهلال يكون الضمان حقق على المودع ولا يضمن حاسب ولا يجنب منها فإذا أعقى إنسانا, إنساناً وديعة فلا يخلو من حالتين الحالة الأولى أن يأذن له بالسفر بها إذا أراد أن يستفر أو يلزمه بأخذها معه إذا سافر والحالة الثانية أن يسكت فإذا كان في الحالة الأولى أدن له بالسفر بها أو ألزمه بأخذها معه فإنه حينئذ يجب عليه أخذ الوديعة إذا أمره ويكون مخيرا إذا خيره فإن قال له في الحالة الأولى هي حالة الإبن إذا سافرت فإن شئت فخلها معك وإن شئت فأطها كرجل أعطى رجلا ساعة ثمينة وقال له هذه الساعة وديعة عندك وكان طالبا في مكان أو يدرس في مكان مدة الدراسة يدرس في سكنه ثم يسافر في العطل فقال له إذا سافرت في العطلة فإن شئت أخذتها وإن شئت حجزتها في درجك او في مسكن في هذه خيره بين الأمرين إن سافر بها فلا ضمان عليه وإن أبقاها في فلا ضمان عليه فهو مخير بين الأمرين لأنه التزم ما لا أمره به صاحب الوديعة الحالة الثانية أن يلزمه بإخراجها معه إذا سافر فيقول له هذه الساعة وديعة عندي ولكن إذا سافرت تأخذها معك هذه السيارة أمانة ووديعة عندك فإذا سافرت فإنه فلا تبقيها واذهب بها أو سافر بها في هذه الحالة لا يجزل وميكركها فإذا تركها وحصل شيء ضمن وإذا سافر بها وحصل عليها ضرب يعني على السيارة ضرب بحيث لم يتعدى ولم يفرد فلا ضمان عنه لأنه انتزم ما أمره به صاحب الوديعة هناك سورة ثالثة تقتضيها القسم العقلية تلتح بهذا القسم ولي أن ينهاه عن إخراجه فيقول له إذا سفرت فلا تخرجها ففي هذه الحالة إما يأمره بأخذ الوديعة معه إذا سافرت أو يأمره بإبقائها إذا سافرت أو يخيره بين الأمرين ان أمره بالإبقاء أو بالأخذ وخالف ظمنه وإن خيره لا ضمان عليه سواء أبقاها أو أخذها فهذه كلها في الثلاثة صور تكلم صاحب الوديع وأمر أو نهى أو أذن كل هذا نعتبره موجبا للضمان في حال المتخالفة ولا يوجب الضمان إلى المتخالف الموجب بطي السؤال إذا سكت صاحب الوديئة فقال المسمّه رحمه الله إِنْ غَابَ حَمَلَهَا مَعَهُ إِنْ كَانَ فَحْرَدَهَا وَإِنَّا أُوْدَعَهَا ثِقَرَ إذن في حال شفره إذا سكت صاحب الوديئة وهذا هو القسم الثاني إذا سكت من يأمر ولم ينهاه ولم يعدنه في هذه الحالة نقول ما هو الأفلح هو الأفضل لهذه الوديئة هل بقاؤها في السكن وبقاؤها في الخزائم وبقاؤها عند شقة والسفر بدونها أفضل وأفضل أماما أو العسل فحينئذ محاسب على حسب العرض فإن كان في حقه السفر بها يحفظ يجب خذها أفضل ويمنع من ضياعها وحريقتها وحينئذ يجب عليه السفر فيها فإن لم يسافر بها فقد أفضل فيلزمه الضمان وأما إذا كان الأفضل والأحض له أن يبقيها لأن السفر فيه خطر خطر عليه وقد يتأخر تصميمها إلى أصحابها كما لو كان من بلد بعيد ويصعد عليه ردها إلى أصحابها أو يتحمل أصحابها من شقة ويوجد السقة والأمين الذي يمكن حذب الوديعة عنده فحينئذ يحفظ الوديعة عند الأمين أما الدليل على كونه يعطي الوضيعة أمينا وثقة فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد الهجرة وأدن الله له بالهجرة من مكة إلى النبي قام عليه الصلاة والسلام بإعطاء الودائع لأمي أيمن رضي الله عنها وعرضاها حاضنته وأمر علي أن يرد هذه الودائع إلى أهلها فلم يسافر عليه الصلاة والسلام بالودائع وإنما تركها وأمر علي رضي الله عنه أن يقوم بردها إلى أصحابها وأهلها وبناء على ذلك قال العلماء إن من السنة إذا كان هناك الثقة والعدل الذي يرضى لحظ الوديعة والغالب أنك إذا شفرت بها عرضت الوديعة للخطط فإنك تحتاط في سنانتها حتى فتنتكنا من القيام بما أوجد الله عليك فتعطيها إلى السفر ولذلك قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها أمرنا بأداء الأمانات إلى أهلها والأمر بالشيء أمر بلازم لا تستطيع أن تؤديها إلا إذا حذرتها فلما كان السفر بها يؤدي إلى غياءها عرقلتها عن أهلها ولربما يؤدي إلى طريقتها فإنه يجب عليك أن تحتاج بإعطاء ثقة يرد هذه الوداع على أفضلها ومن أودع دابة فرقبها لغير نسعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأقضها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونسوه أو خلطها بغير متميز فضاع الحل ضمن قال رحمه الله تعالى ومن أودع دابة فرقبها لغير نسعها <تصفيق> ومن أود عجابة فركبها لغير نفعها ومن أود عجابة فركبها لغير نفعها هذه المسألة متعلقة بمسألة التصرف في, في الودائع بالركوب والانتساء المسألة رحمه الله بالجاربة في القديم كان الرجل يعطى الرجل حصانة ويعطيه ناقته ويعطيه الفحل ويعطيه نحو ذلك أنه يركب من الدواب فإذا قال له خذ هذا البعيرا وديعة عندك وجد عليه أن يحفظه وأن لا يتصرف فيه لأنه مؤتمن وأن لا يقوم باستغلال هذا الشيء ال الذي أودع عنده لأن استغلاله بالعمل والحركة يضرر بذلك الشيء فأنت مثلا إذا نظرت فجاب إلى ركبها الإنسان فإن هذا يضر بمسوحة الدابة يضر بها وقد يعرضها للثلث وقد يعرضها للعطب وقد يعرضها لحصول ضرر في جسدها ولذلك ننبغي أن يحفظها وأن لا يتصرف بها فشرع المصنف رحمه الله في دياني سبب من أشباد الزمان وهو التصرف في الودائة إذا تصرف في الودائة وركوبها فيما نثل بالدابة أو السيارة في زماننا فلو أعطاه سيارة وركبها بمجرد ركوبه للسيارة وإخراجها من سبزها يكون مضامن فلو حصل عطل في السيارة أو ضرر حتى ولو لم يكن بيده يعني ليس بمسجر أنما كان بسبب سماوي أو اعتدى عليه أحد أو سرط منها شيء ولم يعثر على سارقه فإنه يضمن ذلك كله لأن يده اعتدت بإخراج الوديع فإذا لا من لمن وضعت عنده وديها لا يجود لمن وضعت عنده وديعة أن ينتفع بها بالركوب أو لاستخدام ما لم يأذن له صاحبه فإذا قال له صاحبها أدنت لك بركوب السيارة وجد عليه أن يتقيد بهذا الإذن فإن كان إذن في داخل الندينة يكون غير ضامن إذا رتبها داخل الندينة ضامنا إذا رتبها خارج الندينة إذا قل له أدلت لك أن تركبها لقضاء مصلحة الماء فخرج عن هذه المصلحة إلى مصلحة ثانية ووجد عليها الزمان إذن من أودع دادة وفي زماننا السيارة لا يخلو صاحب الوديع من الحالة إنا أن يأذن له بالتصرف فيها وإما أن لا يأذن له ينهعه من التصرفيا بركوبها واستغلالها فإن أذن له بالركوبها واستغلالها والانتفاع بها لن يخلق إذنه من الشارتين إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا يقول له هذه السيارة في وديعة الهند وإذا شئتا أركضها في أي وقت وإي ساعة فقد أدنك لك فقد خوض إليها أن ينتفع فإن ينتفع ويرتفق بالمعروف ولا يضمن في هذه الشارة إذا قيد أو أطلق إلا إذا اعتدع فلو أركض السيارة ووضح في السيارة فوق طاقتها حني ذن رغم ولا نعتبر إذن طاحد الوديها لأن إذنه بالمعروف وكم يحمل السيارة ما لا تحتمل خارج عن المعروف فيجب عليه ضمانه الحال الثاني أن لا له بركول ولا يأذن له بالمشفاء قال يا محمد هذه السيارة في وديعة عندك هذا نفجل وديعة عندك هذه السيارة في وديعة عندك هذا قلن وديعة عندك فالواجب أن يحفظ الوديعة كمانا فإن احتاج إلى إخراجها كالسيارة تركب والدابة كما ذكر من أن تركب يجود له أن يركبها ويخرجها إذا فيه مصرحة للوديع نفسها مثل مثلا الآن السيارات في زماننا إذا جلتت وديعة عند الإنسان فنة رضا ما تتضرر بطول الوقوف رضا ما أخرجها لغيال الزيتين شيء مثلا فيها جازم هذا الإخراج إخراجاً بالمعروف لا ظمان لكن لو أخرجها لمصلحته هو لكأن يصل إلى مكان أو يوصل منقطعاً فإنه يجب عليه الظمان إذن الضابط عندنا أن الوضيع من خيها الأصل لا يتطرف فيها الإنسان إلا بإذن صاحب اللي هو المودع لا يتطرف فيها المودع إلا بإذن صاحبه فإن خرج عن حدود هذا الاذن وجب ضمانه وجب ضمانه عليه إذا خرج عن حدود هذا الإذن أو تصرف تصرفاً خارجاً عن المعرف وبناء ذلك لا يضمن إذا أبقاها ولا يضمن إذا تصرف في حدود ما أذن له ولا يضمن إذا كان تصرفه بالمعرف هذا كله متعلق لنسبة التصرف في وداعه فكل شيء منا فيه مطلحة الآن أدوات الكهربائية الموجودة في زنانه الغسالة السلاجة المكيثة وأن شخصا أعطى شخصا مكيثا وديعا أو أعطاه خلابسا وديعا رجب عليها أن يحفظها ولا يحركها ولا يشغلها لأنها مطلحة لو يبيت شغيلها إذا جاء صاحبها ولو بعد عشرات سنين اعطيه إهن كمان لكن في أشياء لا بد من سفلاحها ولا بد الارتفاء ولابد من تحريكها حتى يكون ذلك أرفق بها فهو لم نأذن له بشفظها من شفظها أن, أن يغير مثلا زيتها من شفظها أن يتفقدها عند الحادث إذن الإذن بالشيء إذن بلا زنه ومن موازن من شفظ القيام بذلك فلا عليه إذا تتفرف في شجود المعروف نعم أو ثوبا فلبسه أو ثوبا فلبسه إذا قال له هذا الثوب وديعة من عندك خذ وديعة عندك فأخذه فواجب عليها ان يحتفظ بها وان لا يفسد وان لا يهرب الضامن اخذ البطاقه وحصلت القساده صاحبه ودفع الاشجار ضمانا لنا لا اشكاله في ذلك فلو اخذه وحفظه وجاء ضرر ان التلف من حريق او ريح دون تعد او تقصير لا ضمان عليه لكن لو أنه الذي تلف فأثناء دخوله لمكان انشق الصوت أثناء قفزه لحضرة انقطعت انشق الصوت مثلا هذه كلها أضرار دخلت على الثوب بسبب اللبس ففي هذه الحالة إذا كان لبسه للثوب كان بالمعروف لنعنى أنه خاف على الثوب الضرر فلبسه خاف على الثوب الضرر كيف؟ قالوا مثل العسلة إن العسلة إذا ترك الثوب في مكان مدة تشيبه للبشرة وتؤثر عليهم طيب ننقله إلى مكان آخر ما في عفشة يفرض أن البيت عند كله في عفشة وليسه هناك أمينة عند السوق سنعيد من البيت أو يحمله معه لا أمكانه الحمد دون نظرة أو دراهنة فأخرجها من مفرجين ثم ردها أو دراهنة أو كانت الوديعة دراهنة فأخرجها من محرزين هذه كلها أنثلة يعني نفردها المسلم رحمه الله الدابدة تخرج للضمان بالركوب وفي منفعة الركوب الثور في منفعة النبس الدراهم أروف منافعها قد حتى يأخذ هذه منفعة ويتدين بها, بها، كما تتحدي ونحدي إذا كان من ذاهبين أوف الله نسألك الدراهم إذا أعطى انسان إنسانا دراهم أو مقودا ورقية أو ورقا مقبيلا فنواجه عليه إذا أعطاه إياه وديعة إذا أعطاه إياها وديعة أن يحفظ عين المعطاء أن يحفظ عين الورقة ولا يتطرف في ذلك الورق ولا يستدن به ورقا آخر فإن فعل ذلك وجب عليه الظلام بل انظروا إلى الفقهاء الآن يعتبرون فقط إخراجها من محر يعني أنه وضعها مثلا أعطاه إياه داخل محفظا وقالنا اخذ هذه المحفظة فيها أشرة آلاف ريال فيها خمسة آلاف ريان وديعة عندها فأخذتها فقط ونظر فيها وردها ويجب عليها الظلام لأن الوديعة تحفظ كما هي إذا كان هذا والخمسة آلاف والعشرة آلاف الموجودة في المحفظة ردت بعينها وردت داخل المحفظة ومع ذلك وجب عليه الظلام بالإخهاد فقط لأنها أمانة والشريعة تنظر إلى حقيقة الوديعة كوديعة فما ذلك إذا أخذ الخمسة آلاف واشترى بها وداع او أعطاها شخصا آخر ثم رد مثل في, في العجل هل تكون الوديعة والجواب لا ومن هنا تتفرع مسائل الوديعة المصرفية الوديدة في زماننا فالودائع المصرفية في زماننا تنقسم طبعا إلى أكسا هناك وداع سوضة لسحبها عند الحاجة وهناك ودائع تُضع كناهي وتُأخذ دون أن يتصرف فيها البنك أو ينفرف بأي تصرف تُحفظ كناهي بأعيانها ويمكن العميل من أخذ عين ماله وعين الشيء المدعى دون أن القسم الأول يعرف في زماننا بالحساب الجاري والحساب الجاري يضع الشخص مبلغاً من المال في البنك تحت رقم معين وإلتزامات البنك أنه يمكنه من سحب المبلغ كله أو بعضه متى شاء في أي وقت لو جامتها بمليون ووضعها لو بعد دقيق حجار يريد سحبها يمكنه البنك من سحبه يلتزن بهذا وأيضا يلتزن البنك بإعطاء هذا المبلغ الذي وضعه في السحاب الجاري للشخص نفسه ولغيره وكانتا بطرق معينة عن طريق الشيخ ونحي ذلك من الوثائق التي تثبت التوثيل بالسحب وأخف المبلغ بالنسبة لهذا النور وهو وضع ألمان في حساب معين بسحبه عند الحاجة لا تنطبق عليه ألصاق الوجائر لا من قريب ولا من دريس فليس هو بوديعة الحق الأخذ فتسميته وديعة مصحفية من ناحية في عرف ودرمان هذا الاسم لا يمثل إلى حقيقة من جهة المفترح الشرعي بصلاة لأن الوبيعة تترك كما هي ويأخذ عين مال الموجة إذا ثبت هذا تفرع عليه أن المال إذا وضع يكون شكمه شكم القرض يكون شكمه شكم القرض بمعنى أنه يمجرب ما تضع في الحساب أفضحت مقرباً بالبنك ذلك المبلغ لأنه لا تبقى عليه وصل الوبيعة فليس بملتجني أن يرد لك عين المال وليس بمتزني بحذنه إنني خذن لك بمثل المال في أي وقت انتشاؤه يعطيك إياه إما عصارة أو نياذة وكان لشخص آخر وقد فرعا تتكلمنا على مساء الوديع المصفية فاستمنا في أحكامها في دروس الربع والحر وضينا المشروع منها والمنوع وضينا المصطلحات الموجودة في زمانها وأن حتى القوانين الوضعية توافق الشريعة الإسلامية وفي كون الوديعة النصرفية قر وليست بوديعة فتسميتها وديعة ليس له الحقيقة من ناحية وهذا أمر الحب من نبعه لطالب حتى لا يكون هناك اغترار بالإسم وهنا ننبه على أنه ربما يكون هناك اختيار لبعض الصلحات الشرعية وتخدع طالب العلم يظن أنها فعلا أنها وديعة وطبق عليها أحسانا وديعة وهذه هي الآدة التعريفات بالسلاحية فائدة وضع العلماء رحمة الله عليهم بالتعريف الاجتماحي للمصطلحات الشرعية إنما هو معرفة ما تنطبق عليه حقيقة المصطلح الشرعي وما لا تنطبق عليه حتى ليسوا إحناك تلاعب وإلا لدع كل إنسان ما شاء وألثقت بالمعاملات الشرعية لا ليستمعها ولذلك لا بد من تطبيق ظوابط الوضيعة على الحساب الجاري فلما طبقناها وجدناها أنها لا تنتبق على ذلك يصبح حكم حكم القرض إذا أثبتت حكم حكم القرض يصبح أخذ أي فائدة سواء كان من العميل شرطا أو برثا يعتبر موجبا للحكم بتخليمها وأخيها بحكم ربا كما تقدم ديان وتفصيله في دروس الربا والصفر أما النوع الثاني من الوداع الموجودة في الجنوك وهي الوديع المستندية وهذا النوع من الوداع يقوم العميل فيه باستئجار في صندوق معين برقم يمكنه البنك من أخذ هذا المفتاح وفتح هذا الصندوق ووضع ما شاء فيه وسحت ما شاء دون أن يكون هنا في البنك أي نظر من أشياء النودة سواء كان مالا أو جواهر أو كان مستندات فهذا النوع لا يشك أنه تمتبق عليه حقيقة الوديعة هذا النوع له استئجار الصناديق البنكية بوضع الوثاء والمستندات ووضع الأموان أوضن فيها ووضع الجواهر والأشياء النفيسة لا يشك أنه تنتظر عليه ضوابط الوديع الشرعية فهو توكيل في شذ المال وما في حكم المال من محترمات في السكوك ونحبها في أيضا هذا التوكيل يشمل على تمثيل العميل او رد عين الشيء الذي أودع ولا يتصرف فيه المودع بأي تصرف ولذلك لا يشك أنه تمتبخ عليه إحكام الوديعة المستندية أو الضابط الوديعة المستندية منطبخ عليه لكن يبقى السؤال من حيث أخذ الإجرة عليه الجواب نعم يجوز بسع الإجرة باستئجار هذه الصناديق إذا لم يترتب على ذلك إعان على المحرم ويكون هذا الاستئجار استئجارا شرعيا لأن الشريعة أجازد الاستئجار بحفظا ما ولاذاك تستاجر شخص لحفظ المنزرعه تستاجره لحفظ الضواب ولا مانع من ذلك ولا حرج فيه نعم او رفع الختم ونحوه او رفع الختم يعني بمجرد ما يرفع ختم الختم المضوع على الوديعة ويتصرف فيها يرفعه ينتقل تنتقل يد اليد الامانه الى يد الضمان وذكرنا لا يتصرف في الوديعة باي تصرف الا ما كان نأذوناً به من الصبرفات أو جرى العرف به بمصلحة الوليئة لا يجرى العرف في حدوداً ضيطة وضار عند الأولناء رفع الختمة فإذا رفع الختمة أو فتح الشمى فيما موجود في زماننا لعب في أرقامها وفتحها أو كان يعرف الرسم الذي يفتح به ففتح الشمطة أو فتح الصندوق حتى ولو لم يكنها أرقام بمجرى الفتح يخذ عنه لأنه أعطيه مغلقاً فواجب أن يحفظه مغلقا فإذا فتحه دون وجود أمر من صاحب دي فقد تعذى يكون الفتح تعذى لذلك يتبرى الفتحة طلاعاً على السر والإنسان ربما أنه يكون فيه وثاة ولذلك الآن الأشياء المقفلة في الشريعة لها حرمة الأشياء المقفلة حتى شمطة سيارة الإنسان لو انسان إنسان وفتحها ليس محقا أن نفتحها إلا بإذن لأن ربنا يكون فيها حق من فطوقه من عرافه لا يأذن لأحد المطر العالم ولا يجب سواء كان أشياء مثل الأدراث لفي داخل الخيارة لا يجب لأحد المطر يفتحها إلا إذا أذن أنه صاحب الدرس لأن هذه الأشياء المغيبة تحتمئ يعني تنطلئ على عدراث الناس لحتى لو لم يكن فيه شيء وفتحته فلم تجد فيه شيئا وقع في مثل الإنسان احتقار لصاحب الدرس لأنه لا بد أن يطلع على أغراضي ولذلك لا ينضي فتح هذه الأشياء المغلقة ولا يطلع عليها إلا بإذن من أصحابه ومن هنا لما قيل قال رجل للإمام الحسن رحمه الله رحمه الله يقول له القصة من الشورى يقول له يا إمام عذب الزمان أن يأتي بمسلك عذب الزمان أن يأتي بمسلك يعني لن نرى مثلك في العلم والفرح كان رحمه الله آية الصلاح والوراء وتقوى الله عز وجل. فقال للقائل ما يعني سجره ما أو تعلم أو تعلم على أي شيء تغلق في باب داري يعني هل تطلع عليه ما أغلق تغلق داري ما في فطع أن تذكي أحد إلا أن تتبره وظاهره فحيح أننا كلنا بالظاهر لكن انظر إلى ورائه حينما ذكاه التذكي العالي أن يقول له عزاً يأتي الزنام الزنام فقال له نهر أو تعلم على ماذا أغلق وبعد داري أو تعلم من الذي يحصل ويجريه وأغلق ذات تاري فكل من أغلق شيء فورأه حورة من حوراته ورأه سر من الأساس لذلك لا يجوز اعتداء هذه الحرمات إلا بإذن شرعي إذا فوض الشخص بإذن شرعي أن يفتح هذا المغلق أو أمر بذلك ذلك كان مأمر ما يؤمر إلا لمن له صلاحية الأمر لفتح هذا الشيء فقلوا أنا لا أعرف هذا الشيء إلا إذا أمرت به وكان له حق الأمر عليك نعلم فهذه كلها حقوق لا يجب بأحد أن يفتشها أو افتحها الوداع إذا كان ختم إذا كان لها قفل إذا كان لها وضع معين وصده وتغلق أغلقت عليه أغلقت وبداخله الوداع لا يجب بأحد أن يفتح هذه المبنقات ولا أن يفتشها فإن فتحها بدون إذن صاحبها أو أزال الخطم المنزود عليها فإنه يعتبر متعدياً ويغنى من أنثلتها هذه زنامنا الجوابات لو أعطاه جواباً مغلقاً الظروف الموجودة في زنامنا إذا أغلقها أو وضع عليها مغلق أو ختمها بالشن ففتح الظرف إنه يعتبر غامنا أو خلطها بغير متميز أو خلط الوديعة بغير متميز سبق أن تكلمنا على مسألة المتميز وغير المتميز في مسائل الغفر وضينا خلط الموصوب بما يتميز وما لا يتميز وفصلنا لهذه الضوابط كلها وهنا المصنف رحمه الله يقولك إذا خلط المودع الوديعة بما لا يمكن معه تنميز الوديعة من غيرها فإنه يكون ضامنة لمن تعدى هذا أعضاء الوديع أنا أستطيع أن نعرف إن الوديع لأنها خلقت بغيرها من ما لن يمكن تنييزها عنه هذا نوع من التعديد ولذلك لا يوجد خلق الودائح لما يمكن تنييزه من أنك في الدواب لو أعطاه شاكا فأدخل الشاكا بني شياه وشياه في هذا الشاكا في هذا المتنعيد في حين عيد يعتبر تعثين لكن لو كانت الشاكا الهنوم الوديع التي أمر بشكلها وهي أمانة ووديعة عنده وشياهه بها من آخر وتتميز لا يعتبرك عزيز وهكذا بالنسبة للقلم مع الأقلام والساعة مع الساعات والشوء مع الأسواب والطعام مثلا الضر والثمر إذا خلق التمر بثمر من, من نوعه ويوصفه من الجودة والرداء كل هذا تقدم الظلامة من حين أيضا يفصل في الأحكام على التفصيل الذي تقدمه الغرس يعني فضاعا كله ضرر فضاعا كله أو حصل الضرر بسبب ظنم يعني أي شيء يحدث كلها قاعدة إذا قال العلماء الضمم معنى أن حدث ظرر ما يضمن إلا إذا حدث ظرر فأنت مثل إذا أعطيت شخص ساعة وديعة وحفظ هذه الوديعة أو تصرف فيها ولكن قدها ثمانين ضمان عين إنها أساء بالتصرف لكن يكون الضمان إلى حدث ظرر بهذه الوديعة إذا حدث الضرر فيها بثلاث جزء منها بثلاث جزء منها أو تلاثها كلها وجب ضمان ذلك الضرب للصاحبين نعم السلام عليكم الشيخ ثلاث ثالث يقول الشيخ هل يظمن الشخص إذا حدد له الموجة وقت محدد ثم وقضع هذا الوقت فترثت العين بعد مبيل الوقت يوم أو يومين نعم يظمن إذا حدد له وقتاً بالجافئ أو حدد له الدرع إلى شخص معين فتأخر في الدرس عن الوقت المحدث تخرج يده من يد الأمان إلهي الضمان لكن بشرط أن الله يوجد عذر للتأخير يوجد العذر للتأخير فإنه حمي لله رمان عليه وآخر دروانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.